بسم الله الرحمن الرحيم الحق من الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعادوا بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأم. وما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرنا عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من باقيا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيا إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرا وتعيها أذن No. واعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا وليئا بما أسلفتم بما وَأَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَنَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةِ هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا مسنّقون إنّه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم ما هنا حميم ولا طعام إلا من غسرين لا يأكله إلا الخاطئون فلا اقْسِمْ بِمَا تَبْصِرُونَ وَمَا لَا تَبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزيل من رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق يقين، فسبح باسم ربك العظيم